ولقد وصلنا لهم قولا لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب بانقبلهم به Tis the الذرّونها يعلمون، وكم ألكنا من قبائل نطقت معي شتى، فتلك مساكن لم تسكن من بعد إلا طويلة. لا <تصفيق> يبعث في أمها رسولا يدلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأبنها ظالمون وما أمتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَيُنَادِي الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضَ Oh, God. الحمد في الأولى والآخرة ولو الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سفة إلى يوم القيامة من إلهة ضير الله يأتي من إلى أهل الله يأتي لكم بليل تسكنون فيه ألا ترسعون في ومن رحمته جعل لكم الليل والنبهر لتسكنوا فيه, فيه ولتبتنوا من فضل والعقل تشكرون ويوم ينادي فيقول فيقول أين شبق يغذين كنتم تزورون ونزعنا من كل أمة شبيدا فقلنا فقلنا ما توقعنا فَعَلِهُ أَنَّ الْحَقَّ رَبَّنَا وَظَلَمَ مَا يَفْتَرُونَ لا تكفي الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبع الفساد في الأرض إن